بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان المحرومون لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش بسم الله الرحمن الرحيم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 في مهبط الوحي مكة المكرمة وهذه ليلة الأحد أو ليلة السبت الموافق للحادي عشر من الشهر السادس للعام السادس عشر بعد الأربعمائة والألف وفي جامع فقيه بالعزيزية وموضوع هذا اللقاء بعنوان المحرومون وعفوا ايها الاحبه واعتذر ايضا للاخوات فلا نجزع من كلمه محروم بالرغم من قساوتها فالكثير منا يشعر بالحرمان وينال الانسان من الحرمان بقدر بعده عن طاعه الله وساوجه خطابي الى المحرومين وسانادي المحرومين كثيرا فلا نجزع فقد يكون المحروم أنا وقد تكون أنت وقد يكون فلانا أو فلانة وقد نكون جميعا فالحرمان يتفاوت من شخص لآخر ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فقد تحرم الراحة والسعادة وقد تحرم لذة السجود والركوع وقد تحرم قراءة القرآن وتدبر آياته وقد تحرم, لذة وقد تحرم كثرة الذكر والاستغفار وقد تحرم لذة الخشوع والبكاء من خشة الله وقد تحرم بر الوالدين والأنس بهما وقد تحرم لذة الأخوة في الله وقد تحرم السعادة الزوجية وقد تحرم أكل الحلال ولذته وقد تحرم التوبة والندم على ما فات. وقد تحرم حسن الخاتمة، فيا أخي الحبيب، ويا اختي الغالية، قد نحرم هذه الأمور كلها، وقد نحرم الكثير منها، وقد نحرم القليل، والسعيد من جمعها ووفق إليها، وقليل ما هم، فإن كنت منهم فاذكر نعمة الله عليك واشكره وعلم أن من تمام شكره. النصح والتوجيه للمسلمين فلا تحرم نفسك أجر التبليغ فالدال على الخير كفاعله إذن فقد يصيبك من الحرمان ولو القليل فاحتمل خطابي واحتمل مناداتي لك يا ايها المحروم فإنما قصدت بها الشفقة والرحمة والحب والنصح وأعوذ بالله أن أكون من الشامتين فأنا أول المحرومين أسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوب علينا توبة صادقة كثير ممن ظاهرهم الصلاح محرومون فهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان ولا حقيقة الهداية والاستقامة فليست الاستقامة اشكالا ومظاهر بل هي أعمال وسرائر وأنتم أنتم ايضا يا أصحاب المناصب وأهل المال والتجارة ويا كل مهندس وطبيب وكاتب أقول لكم جميعا أحسنتم يوم سهرتم وعملتم ونجحتم ولا شك أنكم جميعا من صناع الحياة ومن أصحاب الايادي البيضاء لكن ما هو رصيدكم من السعادة, من السعادة والراحة وانشراح الصدر ما حقيقة الصلة بينكم وبين الله ما هو نصيبكم من حلاوة الإيمان ولدة السجود والمناجاة ولدة الدمعة من خشة الله عز وجل إذن فقد يكون لكم نصيب من الحرمان فاسمعوا يا رعاكم الله هذه الكلمات وإذا كان هذا هو واقع بعض الصالحين والجادين العاملين فكيف بحال الغافلين الغافلين اللاهين فمن الناس فمن الناس من كسب الدنيا والاخره نسال الله عز وجل ان نكون منهم ومنهم من كسب الدنيا وضيع الاخره ومنهم من ضيع الدنيا والآخرة وهؤلاء هؤلاء هم المحرومون حقا يحدثني أحدهم أنه لم يركع لله ركعة ولم يشعر بلدة الصيام يوم من الأيام وأنه لا يعرف عن رمضان سوى السهر والمعاكسات والنوم بالنهار ويهمس لي آخر عن أحواله وأحوال أصحابه وجلساتهم في الليل وما يدور فيه من الخنا والفساد والضياع وقال آخر أنه يجلس الساعات بل الليالي ينتقل من قناة إلى قناة لقضاء الفراغ وقتل الوقت كما يقول يقول يقول عن نفسه والحق أنني أبحث عن الشهوة وتلبية رغبات النفس الأمارة فإذا انتهيت شعرت بندم وضيق وهم لا يعلمه إلا الله ولا أدري إلى متى سأظل على هذه الحال من قتل العمر وتضييع الأيام يقول أضعت نفسي ورجولتي وإيماني ووظيفتي وباختصار إنني أعيش بدوامة التعاسة والشقاء وإن كنت في الظاهر في سعادة وهناء إلى آخر ما قال قلت في نفسي صدق الله يوم أن قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويصارحني آخر ودمعته تسيل على خده فيقول إنكم مسؤولون عنا أمام الله أدرك الشباب مخدرات أفلام معاكسات سهر وغنى ولواط وزنا ثم يجهش بالبكاء هذه حاله والله العظيم ثم يجهش بالبكاء ويضع وجهه بين يديه وهو يقول لقد فكرت بالانتحار عددا من المرات وكتب إلي أحدهم رسالة طويلة قال في مقدمتها قضية الشباب قضية كبيرة ومهملة وللأسف مهملة من الجميع إلا ما شاء الله فلا أدري من أين أبدأ في مشاكلهم المعاصرة هل أبدأ بتضييعهم لأوقاتهم أو لأموالهم أو لأنفسهم أو لأمتهم ثم عدد بعض أسرار الشباب إلى أن قال هذا فيض من غير مما يدور في اوساط الشباب من الفساد والإفساد فضلا عن حلق اللحى وسماع الغنى وإسبال الثياب وتبادل الاشرطه والأفلام المدمرة وشرب الدخان ولعب الورق وتبادل أرقام الهواتف وسباب ولعان وغيبة ونميمة وكذب ناهيك عن ترك الصلاة وإني بمقامي هذا والكلام ما زال له وإني بمقامي هذا بعد إذن نجان الله من شبكة أعداء الإسلام التي ينصبونها لابناء هذه الأمة وليس الخبر, كال الخبر كالمعاينة أقول هذا واقع الشباب فاذهبوا وشاهدوا العجائب إلى آخر رسالته وحدثت لي بعض الأخوات فتبين تبين لي العجب من الضياع والحرمان الذي تعيشه بعض بنات المسلمين وللأسف تقول إحداهن وقد كانت غافلة عابثة بالهاتف أنا أعيش في محنه كبيرة شديدة لا يعلمها إلا الله فانام وأصح وأنا أبكي وقلبي يكاد يتقطع أحس أن الدنيا ضيقة أبكي في كل وقت وأخاف أن يكون ذلك الإحساس بضيق الدنيا قنوطاً أو ياسا من رحمة الله وأنا لا أريد ذلك تقول فأنا أريد أن أحقق صدق توبتي بالصبر والثقة بالله والتوكل عليه والاستعانة به والثقة بأنه سينجيني من تلك المعصية ويغفر لي ويعوضني خيراً وحتى لحظة كتابتي هذه الكلمات أبكي من شدة ما أجد من ألم وتعب وضيق لأن كل شيء يذكرني بالماضي ولا أجد الراحة والاطمئنان إلا في الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن وهذه من الصعوبات التي تواجهني في هذه الفترة وأسأله تعالى أن يغفر ذنوبي فقد فرطت في جنب الله وتهاونت في المعصية إلى أن قالت كنت أقول في نفسي امعقول ان يوجد من يتوب ويرجع الى الله بسبب محاضره واحده او شريط واحد او موقف بسيط فالحمد لله واساله لا يزيغ قلبي بعد اذ هداني وقد هداها الله بسبب حضور حضورها لمحاضره لاحدى الاخوات بكليتها الى اخر قصتها من رساله لطيفه بعنوان دموع ساخنه من فتاه عائده فأهدي أهدي هذا الموضوع المحرومون أهديه إلى المحرومين من نعمة الإيمان الفاقدين حلاوته وأنسه وطعمه أهديه إلى المحرومين من لذة الدمعة والبكاء خشة وخوف من الله أهديه إلى المحرومين من لذة السجود ومناجاة علام الغيوب إلى المحرومين من لذة قراءة القرآن وتدبر آياته وتذوق معانيه إلى المحرومين من لذة الأخوة والحب في الله إلى المحرومين من بركة الرزق وأكل اللقمة الحلال إلى المحرومين من بركة العمر وضياعه في الشهوات واللذات إلى المحرومين من انشراح الصدر وطمأنينته وسعادته إلى المحرومين من بر الوالدين والأنس بهما والجلوس إليهما وجماع ذلك كله أقول أهدي هذا الموضوع إلى المحرومين من الاستقامة والطاعة والالتزام إلى أولئك الذين أصابتهم الوساوس والشكوك واستبد بهم الأسى والشقى واجتاحهم القلق والظلام ونزلت بهم الهموم والغموم إلى الذين حرموا زاد الإيمان ونور الإسلام إلى البائسين ولو عاشوا في الرغد والنعيم إلى الذين حرموا نعمة الإيمان لقد فقدتم كل شيء وإن وجدتم المال والجاه إلى الذين حرموا لذة الإطمئنان وبرد الراحة لقد فقدتم كل شيء وإن ملكتم الدنيا بأسرها إلى الذين حرموا السعادة والأنس وأضاعوا الطريق إلى أولئك جميعا أقول اسألوا التائبين اسألوا التائبين يوم داقوا طعم الإيمان يوم اعترفوا بالحقيقة والله والله ثم والله ما رأيت تائبا إلا وقالها ولا نادما إلا وأعلنها صرخات متوجع وزفرات مذنب وآهات نادم اختصروها بكلمات قالوا نشعر بالسعادة لحظات وقت الشهوة وقت الشهوة فقط وعند الوقوع بالمعصية واللذة وبعدها بعدها قلق وحيرة وفزع واضطراب وضياع وظلام وشكوك وظنون وبكاء وشكوى عقد وأمراض نفسية وصدق الله عز وجل يوم قال فمن, تبع فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إذن فهو في أمان من الظلال والشقاء متى بالهداية بالاستقامة باتباع هدي الله والشقاء ثمرة الظلال ولو كان صاحبه غارقا في متاع الدنيا بأسرها فما من متاع حرام فما من متاع حرام إلا وله غصة تعقبه وضيق يتبعه ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية مباشرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال ابن كثير أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولن انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة انتهى كلامه رحمه الله فإلى المحرومين إلى المحرومين لماذا أعرضتم عن ذكر الله لماذا حرمتم أنفسكم سماع المواعظ ومجالس الذكر تدعون فلا تأتون وتنصحون فلا تسمعون تغفلون أو تتغافلون بل ربما تسخرون وتهزؤون ولكن اسمعوا النتيجة اسمع للنهاية المره اسمعي للنهاية التي لا بد منها قال الحق عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذا في الدنيا أما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني, لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فنسيتها أعرضت عنها أغفلتها تناسيتها إذن فالجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان وكذلك اليوم تنسى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون أيها المحرومون لماذا نسيتم لقاء ربكم لماذا هذا الإعراض العجيب إنكم حرمتم أنفسكم فحرمتم السعادة والراحة والاستقرار النفسي لماذا نسيتم وتناسيتم ما قدمت أيديكم لماذا غفلتم ولماذا غفلنا عن المعاصي والذنوب اسمع لقول الحق عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ونسي ما قدمت يداه أين النفس اللوامة أين استشعار الذنب أين فطرة الخير أين القلب اللين الرقيق؟ أين الدمعه الحارة؟ اسمعوا اسمعوا وعوا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقسم بعض التائبين كما أسلفت أنه ما ركع لله ركعه وما سجد لله سجده فأي حرمان بعد هذا الحرمان؟ أي حرمان بعد هذا الحرمان عفوك اللهم عنا خير شيء نتمنى رب إنا قد جهلنا في الذي قد كان منا وخطينا وخطلنا ولهونا وأسأنا إن الرب خطئنا ما أسأنا بك ظنا فأنلنا الختم بالحسنى وإنعاما ومنى أيها المحرومون لا راحة للقلب ولا استقرار إلا في رحاب الله إلا في الهداية إلا في الاستقامة والالتزام بأوامر الله يتصور بعض المحرومين والمحرومات أن الراحة والسعادة في المال والمنصب والسفر إلى الخارج ذكرت جريدة الشرق الأوسط بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الرابع للعام الخامس عشر بعد الأربعمائة والألف نقلا عن مذكرات زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قالت أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة وقادت السيارة إلى الهاوية تطلب الموت وحاولت أن تختنق للتخلص من همومها وغمومها. ويذكر التاريخ، يذكر التاريخ لنا أن علي بن المأمون العباسي ابن الخليفة، ابن الخليفة كان يسكن قصرا فخما وعنده الدنيا مبذولة ميسرة فأطل ذات يوم من شرفة القصر. فرأى عاملا يكدح طيلة النهار، فإذا اضحى فإذا أضح النهار توضأ وصلى ركعتين على شاطئ دجله، فإذا اقترب الغروب ذهب إلى أهله، فدعاه يوم من الأيام، فسأله فأخبره أن له زوجة، أن له زوجة وأختين وأمًا يكدح له، وأنه لا قوت له ولا دخل إلا ما يتكسبه من السوق. وأنه يصوم كل يوم ويفطر مع الغروب على ما يحصل قال قال ابن الخليفة فهل تشكو من شيء؟ قال العامل لا والحمد لله رب العالمين فترك ابن الخليفة القصر وترك الامرة وهام على وجهه ووجد ميتا بعد سنوات عديدة وكان يعمل في الخشب جهة خرسان فيا سبحان الله من الاماره إلى النجاره. لأنه وجد السعادة في عمله هذا ولم يجدها في القصر إن من المحرومين من قال الله عنهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء فأي حرمان بعد اضاعه الصلاه أقسم لي شاب أنه لم يسجد لله سجده إلا مجاملة أو حياء. فأقول أيها المحروم إنه الكفر والضلال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كما عند الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي إن بين الرجل وبين الشرك الكفر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة كما عند مسلم في صحيحه مسكين أنت أيها المحروم يوم أن قطعت الصلة بينك وبين الله إنها مفتاح الكنز الذي يفيض سعادة وطمأنينة إنها اللمسه الحانية للقلب المتعب المكتود إنها زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلوب إن ركعتين بوضوء وخشوع وخضوع كفيلتان أن تنهي كل هذا الهم والغم والكدر والإحباط إن من أسباب السعادة أو إن من أسباب سعادة المؤمنين ما أخبر الله عنه بقوله ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه من أجمل لحظات الدنيا من أجمل لحظات الدنيا وأسعدها يوم أن يسجد العبد لمولاه يدعوه ويناجيه يخافه ويخشاه قيام وسجود وبكاء وخشوع فيتنور القلب وينشرح الصدر وتشرق الوجوه قال عز وجل سيماهم في وجوههم من اثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود أما المحروم فظلام فظلام القلب وسواد الوجه وقلق في النفس هذا في الدنيا وفي الآخرة يقول الله عنهم يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون حرموا من السجود في الآخرة لأنهم كانوا يدعون له في الدنيا فيتشاغلون ويتكبرون ويسخرون أي فلاح أي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت صلته بالله أو قطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع من أنواع الآلام وأنواع العذاب مسكين أيها المحروم كيف تريد التوفيق والفلاح والسعادة والنجاح وأنت لا تصلي وأنت لا تصلي قد قطعت الصلة بينك وبين الله اسمع لقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اسمع لقول الحق عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجات سيماء يحتكرها المؤمنون ولا ولئن توهم المحروم جناته في الدينار والنساء والقصر المنيف فإن جنة المؤمن في محرابه إن من المحرومين من إذا ذكر بالصلاه سخر واستهزى وفي هؤلاء يقول الحق عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ويقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أي في الدنيا وإذا مروا بهم يتغامزون ولكن السعيد من يضحك في النهاية ولذلك قال الله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إن المتهاون بالصلاة حرم خيرا كثيرا فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاه وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف والحديث أخرجه أحمد والدارمي وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات وقال المنذري اسناده جيد قلت فيه رجل لم يوثقه إلا ابن حبان أيها المحروم حرمت نفسك أجمل لحظات الدنيا لحظات السجود وتمريغ الجبين للرب المعبود حرمت نفسك أعظم اللذات لذة المناجاة لذة التذلل والخضوع إنك تملك أغلى شيء في هذا الوجود تملك كنزا من كنوز الدنيا الصلوات الخمس الثلث الاخير من الليل ساعات الاستجابه. اسأل المصلين الصادقين اسألهم ماذا وجدوا اسألهم ولا تتردد سيجيبوك بنفوس مطمئنة بنفوس راضية بنفوس ذاقت حلاوة الدنيا وأجمل ما فيها سيقولون أكثر الناس هبوما وغموما وكدرا المتهاونون المضيعون للصلاة ولكن أبشر أبشر أيها الأخ الحبيب فإن الله عز وجل يقول إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا المحرومون من التوبة التائب أعتق نفسه من أسر الهوى وأطلق قلبه من سجن المعصية التائب يجد للطاعة حلاوة وللعبادة راحة وللإيمان طعمة وللاقبال لذة التائب يجد في قلبه حرقه وفي وجهه أسى وفي دمعه أسرار الدائب من التائب منكسر القلب غزير الدمعه رقيق المشاعر التائب صادق العبارة فهو بين خوف وامن وقلق وسكينة اليوم ميلاد الجديد وما مضى موت بليت به بليل داجي أنا قد سريت إلى الهداية عارجا يا حسن ذا الإسراء والمعراجي أيها المحروم تب إلى الله تب إلى الله ذق طعم التوبة ذق حلاوة الدمعه اعتصر القلب وتألم لتسيل دمعة على الخد تطفئ نيران المعاصي والذنوب اخل بنفسك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 وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كما عند مسلم في صحيحه اسمع لملك الملوك اسمع لملك الملوك وهو يناديك أنت اسمع لجبار الأرض والسماوات وهو يخاطبك أنت وأنت من أنت اسمع للغفور الودود للرحيم الرحمن وهو يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم كما عند مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ويقول الله في الحديث القدسي الاخر يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني الا غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها باغفره كما عند الترمذي من حديث انس وهو صحيح فيا أيها المحروم ما هو عذرك ما هو عذرك وأنت تسمع هذه النداءات من رب الأرض والسماوات إن أسعد لحظات الدنيا يوم أن تقف خاضعا ذليلا خائفا باكيا مستغفرا تائبا فكلمات التائبين صادقة ودموعهم حارة وهممهم قوية ذاقوا حلاوة الإيمان بعد مرارة الحرمان ووجدوا برد اليقين بعد نار الحيرة وعاشوا حياة الأمن بعد مسيرة القلق والاضطراب فلماذا تحرم نفسك هذا الخير وهذه اللذة والسعادة فإن أذنبت, فإن أذنبت فتب وإن أسأت فاستغفر وإن أخطأت فأصلح فالرحمة واسعة والباب مفتوح قال ابن القيم في الفوائد ويحك لا تحقر نفسك ويحك لا تحقر نفسك فالتائب حبيب والمنكسر صحيح اقرارك بالإفلاس عين الغنى تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة اعترافك بالخطأ نفس الإصابة انتهى كلامه رحمه الله إذا العبودية لله عزة ورفعة العبودية لله عزة ورفعة ولغيره ذل ومهانة أيها الحبيب ايتها الغالية إننا نفرح بتوبتك ونسر لرجوعك إلى الله وليس لنا من الأمر شيء عين تسر إذا رأتك وأختها تبكي لطول تباعد وفراق فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد التي أبكيتها بتلاقي عدنا بالرجوع عدنا بالرجوع إلى الله عدنا بتوبة صادقة ونحن معك بكل ما تريد نسر ونفرح نمدك بأموالنا وأيدينا ودعائنا وليس لنا من الأمر شيء إنما هو لنفسك ومن المحرومين من المحرومين من حرم لذة قراءة القرآن وتدبر اياته والبكاء من خشية الله عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال عبد الله بن عمير حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي قالت قلت والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك قالت قام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض وجاء بلال يؤذر بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وآله وسلم افلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض آخر الآيات من سورة آل عمران رواه أبو الشيخ ابن حبان في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده جيد وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني إذا فمن المحرومين من لم يقرأ القرآن وربما قرأه في رمضان بدون تدبر ولا خشوع اسأل نفسك أيها المحب كم آية تقرأ في اليوم بل كم مرة تقرأ في الأسبوع كم مرة دمعت عيناك وأنت تقرأ القرآن إن من الناس من لم تدمع عينه مرة واحدة مرة واحدة عند سماع أو قراءة آيات القرآن وربما دمعت مرارا ومدرارا عند سماع كلمات الغناء في الحب والغرام والهجر والحرام والعياذ بالله مساكين الذين ظنوا الحياة كأسا ونغمة ووترا مساكين الذين جعلوا وقتهم لهوا ولعبا وغرورا مساكين الذين حسبوا السعادة أكلا وشربا ولذة ليل المحرومين غناء ومكاء وليل الصالحين بكاء ودعاء ليل المحرومين مجون وخنوع وليل الصالحين ذكر ودموع أيها المحروم أيها المحروم من لذة البكاء اعلم أنه متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب أن قحطها من قسوة القلب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي والعياذ بالله فقل أيها المحروم قل لنفسك قل لها وأسفاه وحسرتاه كيف ينقض الزمان وينفد العمر والقلب محجوب محروم ما شم رائحة القرآن دخل الدنيا وخرج وما ذاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وكسلا وموته غبنا وكمدا ألم تسمع أيها المحروم؟ ألم تسمعي أيتها المحرومة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن حجة لك أو عليك فأيهما تختار وأيهما تختارين لك أو عليك قال أحد الصالحين أحسست بغم لا يعلمه إلا الله وبهم مقيم فأخذت المصحف وبقيت أتلو فزال عني والله فجأة هذا الغم وأبدلني الله سرورا وحبورا مكان ذلك الكدر فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيتها المسلمة إن هذا القرآن رحمة وهو هدى ونور وشفاء لما في الصدور كما وصفه الله سبحانه وتعالى فاسمع, فاسمع أيها المحروم من قراءة القرآن إن قراءة القرآن بتدبر وتمعن من أعظم أسباب السعادة ومن أعظم أسباب انشراح الصدر في الدنيا والآخرة ومن المحرومين من حرم لذة الأخوة في الله حرم الرفقة الصالحة التي تذكره الخير وتعينه عليه إن الجليس الصالح لا تسمع منه إلا كلاما طيبا أو دعاءا صالحا أو دفاعا عن عرضك فيا أيها المحروم من الأخوة في الله إنك بأمس الحاجة إلى دعوة صالحة وإلى كلمة طيبة إنك بأمس الحاجة إلى من تبث له أشجانك وأحزانك، إنك بأمس الحاجة إلى صادق أمين وناصح مخلص، إنك بأمس الحاجة إلى أخ يتصف بالرجوله والشهامة. أتراك تجد هذه الصفات؟ تجدها بصفات، بصديق تجد هذه الصفات بصديق الجلسات والضحكات والرحلات والمنكرات، أيها المحب. أعد النظر في صداقاتك استعرض أصدقائك واحدا بعد الآخر اسأل نفسك ما نوع الرابط بينكما أهي المصالح الدنيوية أو الشهوات الشيطانية أم هي الأخوة الإسلامية كل أخوة لغير الله هباء وفي النهاية هم وعداء لا شك مر بك قول الحق عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أيها المحروم أيها المحروم من لذة الأخوة في الله راجع صداقاتك قبل أن تقول يوم القيامة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا راجع أحبابك وخلانك فإنك ستحشر معهم يوم القيامة فقد قال حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب فمن أي الفريقين أحبابك؟ من أي الفريقين أحبابك؟ قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكاني فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقاء وهواني أيها المحروم كم كسبت من صفات ذميمة وكم خسرت, وكم خسرت من صفات حميدة بسبب أصحابك تقول لماذا؟ أقول لك لأن الطبع سراق وقل لي من تصاحب أقول لك من أنت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أبلو الرجال إذا أردت إخاءهم أبلو الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي فإذا وجدت أخى الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشتدي إن للأخوة في الله حلاوة عجيبة ولذة غريبة لا يشعر بها إلا من وجدها وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر منها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وفي الأثر المشهور لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا وذكر منها ومجالسة إخوة ينتقون اطايب الكلام كما ينتقون اطايب التمر فكم من محروم حرم الأخوة في الله ومن الناس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 وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك كم من الناس حرموا لذة الأكلة الحلال وحرموا بركة المال وحرموا صلاح العيال بسبب أكل الحرام من ربا وغش وخداع وسرقة وحلف كاذب مسكين أنت أيها المحروم ربما أنك تركع وتسجد وترفع يديك بالدعاء فأنا يستجاب لك أيها الاخوه أخشى أن نكون من المحرومين ونحن لا نشعر فنحن نرفع أيدينا في الدعاء ونلح على الله فيه وربما سالت الدمعات على الخدين انظر لحال المصلين انظر لحال المصلين ودعاء القنوت في رمضان فربما لا نرى اثرا لدعائنا وبكائنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير لنراقب اموالنا ولنحرص على أكلنا وشربنا ولبسنا وربما دخلنا من إهمالنا في أعمالنا ووظائفنا فيا أيها المحروم إن لأكل الحلال اثرا عجيبا على القلب وراحته وسعادته إن لأكل الحلال اثرا كبيرا على صلاح الأولاد وبرهم بآبائهم بل إن لأكل الحلال اثرا كبيرا على سعة الرزق ونماء المال فكم من المحرومين بسبب المعاصي والذنوب ففي المسند من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وصححة. فكم من المحرومين بسبب المعاصي فليس كثرة المال دليلاً على بركته ليس كثرة المال عند بعض الناس دليلاً على بركته بل قد يكون شقاءً على صاحبه وكم سمعنا عن من ملك المال والقصور يعيش في تعاسة وهموم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون والحديث أخرجه أحمد والطبري وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر وقال الألباني في المشكاه اسناده جيد واسبع لابن القيم رحمه الله وهو يقول عن أثر الذنوب والمعاصي ومن عقوباتها أي المعاصي والذنوب أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة وبالجمله تمحق بركة الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه انتهى كلامه رحمه الله ومن الناس من حرم كثرة ذكر الله تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتهليلا فلسانه يابس من ذكر الله رطب ببديء الكلام والسباب واللعان والعياذ بالله وإذا أردت أن تعرف شدة الحرمان والخسارة للغافل عن ذكر الله فاسمع لهذه الآيات فاسمع لهذه الأحاديث والربح العظيم فيها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم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 سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأهل الدثور هم أهل المال الكثير وعنه, عن وعنه أي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال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 رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائر من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة؟ قال يسبح مئة تسبيحه فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة والحديث أخرجه مسلم في صحيحه والأحاديث في مثل هذه الفضائل كثيرة جدا ومستفيضة أسألك بالله أليس محروما من ترك مثل هذه الأذكار فمن منا لا يرغب أن تغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن منا لا يرغب أن يكسب ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة ولكن بعض الناس لم يسمع بهذه الأحاديث قط فضلا على أن يحرص على فضلها أليس هذا من الحرمان إنها كلمات قصيرة في أوقات يسيرة مقابل فضائل كثيرة وهي سلاح للمؤمن تحفظه من شياطين الإنس والجان وهي اطمئنان للقلب وانشراح للصدر كما قال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب والله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ولكن سبق المفردون وتأخر وخسر المحرومون والمفردون هم الذاكرون الله كثير والذاكرات كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم في صحيحه فيا أيها المحروم من ذكر الله احرص على هذه الأذكار لعلها أن تمحو عنك السيئات وإياك إياك وبذاءه اللسان والسب واللعان فتزيد الطين بالله ومن الناس من حرم السعادة الزوجية والعيشة الهنية فهو لا يجد السكن النفسي يعيش في قلق واضطراب وشجار وخصام كم شك هؤلاء لنا كم شكوا حياتهم مع أزواجهم وفي بيوتهم يعيش بدون مودة ولا رحمة وبدون لذة ولا متعة بينه وبين زوجه وحشه فلماذا كل هذا قال بعض السلف اسمع يا رعاك الله قال بعض السلف إني لأعص الله فأرى ذلك في خلق دابتي ومرأتي. أيها الزوجان ربما تحرمان السعادة الزوجية والراحة النفسية بسبب المعاصي والذنوب منكما أو من أحدكما انظرا انظرا إلى البيت وما فيه من وسائل فساد تغضب رب العباد انظرا إلى حرصكما على الفرائض والطاعات والاهتمام بها والصلاة في أوقاتها قفا مع بعضكما وستجدان أن السبب معصية الله لا شك قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم يعفو عن كثير إنه ما من مشكلة إنه ما من مشكلة تقع بين الزوجين إلا بمعصية أو ذنب فكم في البيوت من المحرومين بسبب معصية رب العالمين وأقف هنا فقد سبق الحديث عن هذا الموضوع بدرسين بعنوان السحر الحلال فمن أراد فليرجع لهما. ومن الناس من حرم بر الوالدين والأنس بهما والجلوس معهما وقضاء حوائجهما حرم المسكين من فضل عبادة قرنت بتوحيد الله عز وجل فقد ثنى بهما فقال وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ويدل هذا على فضلهما وعظم القيام بهما اسمع يا من حرمت برهما قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط ابواب الجنه فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه والحديث في الترمذي وقال حسن صحيح ويروى عن عبد الله بن المبارك انه بكى لما ماتت امه فقيل له فقال اني لاعلم أن ان الموت حق ولكن كان لي بابان مفتوحان كان لي بابان للجنه مفتوحان فاغلق احدهما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أم ثم رغم أم ثم رغم أم من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة كما في مسلم وقال صلى الله عليه واله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصر رحمه والحديث متفق عليه فاي فضل حرمه بعض الناس بغفلته عن بر والديه ومن برهما ميتين الدعاء لهما وزياره صديقهما وانفاذ وعدهما إن قصص العقوق التي نسمعها لينفطر لها الفؤاد أسى وتذوب النفس لها حسرة أيها المحروم برهما إن العقوق من الكبائر بل لا يدخل الجنة عاق ويحرم التوفيق بالدنيا وربما عجلت له العقوبة وربما ابتلي بأولاده فالجزاء من جنس العمل أبو هريرة كان لا يخرج ولا يدخل حتى يسلم على أمه وكان يحملها وينزلها فقد كانت كبيرة المكفوفة وابن الحنفية يغسل رأس أمه ويمشطها ويقبلها ويخضبها وكان علي بن الحسين من أبر الناس بأمه وكان لا يأكل معها فسئل فقال أخاف أن تسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا, أعلم وأنا لا أعلم به فاكله فأكون قد عققتها وطلبت أم مسعر ماء في ليلة فجاء بالماء فوجدها نائمة فوقف بالماء عند رأسها حتى أصبح وسئل عمر بن ذر عن بر ولده به فقال ما مشى معي نهارا قط إلا كان خلفي ولا ليلا إلا كان أمامي ولا رقى على سطح أنا تحته فنستغفر الله حالنا مع آبائنا ونعوذ بالله من الحرمان إليك أيها السامع هذه العناوين السريعة أنقلها لك من رسالة صغيرة بعنوان أبناء يعذبون اباءهم قصص واقعية ابن يتهرب من المستشفى حتى لا يتسلم والده وآخر يتخلص من أمه يرميها بجوار القمامه، وآخر يأتي بأبيه الذي بلغ الثمانين إلى دار النقاهة ويقول خذوا أبي عندكم وإذا أردتم شيئا اتصلوا علي وآخر يبخل على أمه بمئة ريال ثمن لخاتم أعجبها بل أخذ الخاتم من يدها ورماه على طاولة البائع وابنة تطرد والدتها من منزلها وأخرى غضبت بعد أن علمت أن والدتها ستعيش معها هذه عناوين قصص واقعية وتفاصيلها تدمي القلوب وتقرح الاكباد فانا لله وانا إليه راجعون نعوذ بالله من حال هؤلاء محرومون ومعذبون في الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا عنا خير الجزاء اللهم اعنا على برهم اللهم اعنا على برهم اللهم ارفع درجتهم واسكنهم الفردوس الاعلى برحمتك يا ارحم الراحمين ومن المحرومين من حرم حسن الخاتمة نسأل الله عز وجل حسنها عجيب امرك أيها المحروم إنك تعلم أن الموت حق وأنه نهاية الجميع ومع ذلك تصر على حالك تصر على حالك وأنت, سمع وأنت تسمع هذه الكلمات مرارا وتكرارا أيها الأخ ويا ايتها الأخت ليس العيب أن نخطئ ولكن العيب الاستمرار على الخطأ أيهما تريد أن تموت على خير أو على شر أقول هذا لأننا نرى ونسمع نهاية بعض المحرومين نسأل الله حسن الخاتمة قال ابن القيم في الجواب الكافي ثم أمر أخوف من ذلك وأدهى وأمر وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين ممن أصابهم ذلك ثم ذكر رحمه الله صورا لبعضهم منها قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء ويقول كان تنا تنتنى وقيل لأخر فقال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها إلى آخر الصور التي ذكرها رحمه الله تعالى إلى, قول إلى قوله وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرة والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم ونحن اليوم نشاهد ونسمع ونقرأ صورا كثيرة لسوء الخاتمة ومنها أن رجلا ذهب إلى أحد البلاد المعروفة بالفساد وهناك في شقته شرب الخمر اعزكم الله قرورة ثم الثانية ثم الثالثة هكذا حتى شعر بالغثيان فذهب إلى دورة المياه اعزكم الله ليتقيأ أتدري أيها المحب ماذا حدث له مات في دورة المياه ورأسه في المرحاض أعزكم الله ومنها أن شابا كان لا يعرف من الإسلام إلا اسمه وكان لا يصلي أضاع طريق الهداية عندما نزلت به سكرات الموت قيل له قل لا إله إلا الله يا لها من لحظات حرجة كربات وشدائد وأهوال أتدرون ماذا قال أخذ يردد أنه كافر بها نسأل الله حسن الخاتمة ومنها أن شاب حصل له حادث على إحدى الطرق السريعة فتوقف بعض المارة لإسعافه فوجدوه يحتضر والموسيقى الغربية تنبعث بقوة من مسجل السيارة فأطفأوه وقالوا للشاب قل لا إله إلا الله فأخذ يسب الدين فأخذ يسب الدين ويقول لا أريد أن أصلي لا أريد أن أصوم ومات على ذلك والعياذ بالله يقول أحد العاملين في مراقبة الطرق السريعة فجأة سمعنا صوت ارتطام قوي فإذا سيارة مرتطمة بسيارة أخرى حادث لا يكاد يوصف شخصان في السيارة في حالة خطيرة أخرجناهما ووضعناهما ممددين أسرعنا لإخراج صاحب السيارة الثانية فوجدناه, فارق فوجدناه قد فارق الحياة عدنا للشخصين فإذا هم في حال الاحتضار هب زميلي يلقنهما الشهادة ولكن ألسنتهم ارتفعت بالغناء أرهبني الموقف وكان زميلي على عكس يعرف أحوال الموت أخذ يعيد عليهم الشهادة وهما مستمران في الغناء لا فائده بدأ صوت الغناء يخفت شيئا فشيئا سكت الأول وتبعه الثاني فقد الحياة لا حراك يقول لم أرى في حياتي موقفا كهذا حملناهما في السيارة قال زميلي لي إن الإنسان يختم له إما بخير أو شر بحسب ظاهره وباطنه قال فخفت من الموت واتعضت من الحادثة وصليت ذلك اليوم صلاة خاشعة قال وبعد مدة حصل حادث عجيب شخص يسير بسيارته سيرا عادية وتعطلت, وتعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة كرجل من سيارته لإصلاح العطل في أحد العجلات جاءت سيارة مسلعة مرتطمت به من الخلف سقط مصابا إصابات بالغة فحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله شاب في مختبر العمر متديد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 نظرت إليه طويلا سقطت دمعة من عيني أخبرت زميلي أنه قد مات انطلق زميلي في البكاء أما انا فقد شهقت شهقة وأصبح الدموع لا تقف أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرا وصلنا إلى المستشفى أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الشاب الكثير تاثروا ذرفت دموعهم أحدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه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 استفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته وزماع الأشطة النافعة وانني أحتسب إلى الله كل خطوة أخطوها يقول ذلك العامل في مراقبة الطريق كنت أعيش مرحلة متلاطمة الأمواج تتقاذفني الحيرة في كل اتجاه بكثرة فراغي وقلة معارفي وكنت بعيدا عن الله فلما صلينا على الشاب ودفناه واستقبل أول أيام الآخرة استقبلت أول أيام الدنيا تبت إلى الله عسى ان يعفو عما سلف وان يثبتني على طاعته وأن يختم لي بخير انتهت القصة بتصرف من رسالة لطيفة بعنوان الزمن القادم قلت صدق ابن القيم رحمه الله بقوله وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبر أي من سوء الخاتمة والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم أقول كيف يوفق لحسن الخاتمة من حرم نفسه الاستقامة والطاعة لله فقلبه بعيد عن الله غافل عنه عبد لشهوته وهواه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهذا موقف آخر قال أبو عبد الله لا أعرف كيف أروي قصة التي عشتها منذ فترة والتي غيرت مجرى حياتي كلها والحقيقة أنني لم أقرر, لم أقرر الكشف عنها إلا من خلال احساسي بالمسؤولية تجاه الله عز وجل ولتحذير بعض الشباب الذين بعض الشباب الذي يعصي ربه وبعض الفتيات اللاتي يسعين وراء وهم زائف اسمه الحب يقول كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بيننا الطيش والعبث كلا بل اربعه فقد كان الشيطان رابعنا فكنا نذهب لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول ونستدرجهن إلى المزارع البعيدة وهناك يفاجأن بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا ترحم لا نرحم توسلاتهن بعد أن ماتت قلوبنا ومات فينا الإحساس هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع وفي المخيمات والسيارات وعلى الشاطئ إلى أن جاء اليوم الذي لن أنساه ذهبنا كالمعتاد للمزرعة كان كل شيء جاهز الفريسة لكل واحد منا الشراب الملعون شيء واحد نسيناه هو الطعام وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء لشراء طعام... لشراء طعام العشاء بسيارته كانت الساعة السالسة تقريبا عندما انطلق ومرت الساعات دون أن يعود وفي العاشرة شعرت بالقلق شعرت بالقلق عليه فانطلقت بسيارتي أبحث عنه وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تندلع على جانبي الطريق وعندما وصلته جئت بأنها سيارة صديقي والنار تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبيها يقول أسرعتك المجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة وذهلت عندما وجدت نصف جسده وقد تفحم تماما لكنه كان ما يزال على قيد الحياة فنقلته إلى الأرض وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهدي النار النار فقررت أن أحمله بسيارتي وأسرع به إلى المستشفى لكنه قال لي بصوت باك لا فائده لن أصل فخنقتني الدموع وأنا أرى صديقي يموت أمامي وفوجئت به يصرخ ماذا أقول له ماذا أقول له نظرت إليه بدهشة وسألته من هو قال بصوت كأنه قادم من بعيد الله على الله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 احسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري وفجأة أطلق صديقي صرخة مدوية ولفظ آخر انفاسه ومضت الأيام لكن صورة صديقي الراحل وهو يصرخ والنار تلتهمه ماذا أقول له ماذا أقول له ووجدت نفسي أتساءل وأنا ماذا سأقول له وليتساءل كل محروم ماذا سيقول لله يقول ففاضت عيناي واعترتني رعشة غريبة وفي نفس اللحظة سمعت المؤذن لصلاة الفجر ينادي الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة أحسست أنه نداء خاص بي يدعوني لاسدل الستار على فترة مظلمة من حياتي يدعوني إلى طريق النور والهداية فاغتسلت وتوضات وطهرت جسدي من الرذيلة التي غرقت فيها لسنوات وأديت الصلاة ومن يومها لم يفتني فرض ولقد أصبحت انسانا آخر فسبحان مغير الأحوال انتهت من رساله لطيفة بعنوان للشباب فقط إذا فلعل كثيرا من المحرومين يتساءلون أين الطريق وما هو العلاج أين الطريق وما هو العلاج وأقول العلاج ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي لما قال له سفيان يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه احدا غيرك فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم فيا أيها المحروم ويا ايتها المحرومة لنقل كما قال صلى الله عليه وسلم آمنا بالله ثم لنستقم على طاعة الله لنؤدي ما طلب الله عز وجل منا لزوم الصراط المستقيم من غير ميل عنه يمنة ولا يسرح يظن البعض يظن بعض السامعين لهذا الكلام أن الاستقامة أنها نفل فمن أرادها كان مستقيما ومن لم يرد فلا بأس عليه وهذا مفهوم خاطئ فإن كل مسلم مطالب بالاستقامة كل مسلم مطالب بالاستقامة قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك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 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ويقول عز وجل وان لو استقاموا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا فكم كم من المحرومين المعذبين كم من المحرومات المعذبات من شبابنا ورجالنا وإخواننا وأخواتنا نسأل الله عز وجل لهم الهداية لقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف حتى استقاموا على الطريقه ففتحت لهم الأرض التي يغدقون فيها الماء وتذفقوا فيها الأرزاق ثم حادوا عن الطريقه فاستلبت منهم خيراتها استلابا والله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وكل ما سبق أيها الأخ الحبيب كل ما سبق أيها الأخ الحبيب من صور الحرمان إنما هو بسبب البعد عن الاستقامة وينال الإنسان من الحرمان بقدر بعده عن طاعة الله أخ الحبيب ايتها الأخت الغالية قف مع نفسك لحظات بعيدا عن الدنيا بذهبها ومناصبها وقصورها اجلس مع نفسك بعيدا عن الأصحاب والأولاد اخل بنفسك واسألها لماذا أعيش وماذا أريد وما هي النهاية من أين أتيت وأين سأذهب ولكن إياك, إياك إياك إياك أن تكون كذلك البائس المحروم الشاعر النصراني الذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمضيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري إلى آخر تلك الطلاسم والأسئلة التي يثيرها في قصيدته حيرة وتردد ذهول يشعر به المحرومون من نعمة الإيمان أما نحن المسلمين المؤمنين لا تقلقنا هذه الأسئلة ولله الحمد والمنه فإننا نجد في ديننا الإجابات المفصلة عليها إننا نجد في قراننا وفي أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام الكلام الشافي الصادق عنها إن قراننا علمنا أننا نعيش لغاية وهدف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهل انت تعيش لهدف؟ هل أن تعيش لهدف أيها الأخ الحبيب؟ وعلمنا أن كل شيء في حياتنا إنما هو لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فهل كل شيء في حياتك لله فلا نعمل إلا ما يرضي الله ولا نتكلم إلا بما, إلا بما يرضي الله فلا نرضي إلا الله ولو سخط الناس كلهم فنحن نردد كل لحظة لا إله إلا الله ونعلم أن من عاش عليها صادقا مخلصا عاش عزيزا سعيدا وأن من مات عليها صادقا مخلصا مات شهيدا في جنة عرضها السماوات والأرض إذا فاسمع واعلم أيها المحروم إن من يعيش لهدف ومبدأ يتحرك ويعمل ويركع ويسجد ويذهب ويجي ويحرص على وقته ولا يجعل دقيقة للفراغ فإن الفراغ قاتل والعطالة بطالة وأكثر الناس هموما وغموما العاطلون الفارغون إنك يوم تفرغ يدخل عليك الهم والغم والوساوس والهواجس وتصبح ميدانا لألعاب الشياطين أيها الأخ أيتها الأخت اجعل الهم هما واحدا هم الآخرة هم لقاء الله عز وجل هم الوقوف بين يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اجعل عملك خالصا لوجه الله احرص على رضا الله لا تنتظر شكرا من أحد أيها الاخ ويا أيتها الأخت ماذا قدمت لنفسك وماذا قدمت لنفسك والله يقول وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه إن من, ظهر والتواني إن من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به بدار العسرة والندامه إذا فاول العلاج التفكير الجاد بطريق الاستقامة بطريق الاستقامة والالتزام فكن صاحب هدف وكن صاحب مبدأ لتشعر بقيمة الحياة واجعل همك دائما رضا الله رضا الله وحده لا رضا غيره وطاعة الله لا طاعة غيره ومن العلاج ايضا أو من أسباب الاستقامة إرادة الله الهداية للعبد قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وبعض الجهال, بعض الجهال والجاهلات يقولون ماذا أفعل إذا لم يرد الله هدايتي وأقول هذه شبهة وحيلة نفسية ومدخل شيطاني لدى كثير من المحرومين والإجابة, والإجابة على هذا نقول لا بد من فعل الأسباب فاطلب الهدايه واسعي لفعل أسبابها وجاهد النفس وسترى بمشيئة الله النتائج وهكذا بكل أمر تريده لا بد من فعل الأسباب اتراك أتراك أيها المحروم إذا طلبت النجاح في الامتحان تدرس وتقرأ وتحفظ وتسهر لو قلنا لك مثلا لا تدرس ولا تقرأ ولا تسهر وإن كان الله أراد نجاحك فستنجح أتوافق على هذا أتوافقين على هذا بالطبع لا إذن لا بد من فعل الأسباب من ترك جلساء السوء وترك وسائل الفساد والحرص على مجالس الصالحين وكثرة الذكر والإلحاح بالدعاء أن يفتح الله على قلبك وأن يثبتك على طريق الحق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فكيف بي وبك وبمن شابهنا من ضعاف الإيمان ادعو الله بصدق ادع الله بصدق وبإلحاح أن يرزقك طريق الاستقامة وها انت تدعو في اليوم أكثر من سبع عشرة مرة إن كنت ممن يحافظ على الصلوات المفروضة تقول اهدنا الصراط المستقيم لكن وللاسف بدون حضور قلب بدون تدبر للمعنى فاصدق مع الله بطلب الهداية جاهد النفس جاهد النفس فإن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا سبلنا إذا فقبل مرحلة الهدايه لا بد من مرحلة المجاهدة لا بد من مرحلة المجاهدة وحبس النفس عن شهواتها تذكر حلاوة الصلة بينك وبين الله يهن عليك مر المجاهدة اعلم أن شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق فاطلب الهدايه من الله بصدق واحرص على فعل أسبابها لعلك أن تشعر بالسعادة والراحة في الدنيا والآخرة وأسباب الهداية كثيرة لعلي ألخصها لك بالنقاط التالية لتحرص على فعلها فكن صاحب هدف وعش مبدأ واعلم لماذا خلقت ثانيا اعلم أن إرادة الله فوق كل شيء لكنها في علم الغيب فما عليك إلا أن تحرص على الخير وفعل الأسباب للوصول إليه مع التنبه لحيل لحي النفس ومداخل الشيطان ثالثا الإلحاح الشديد في الدعاء وكثرة ذكر الله رابعا الحرص على مصاحبة الصالحين ونبذ أهل الفسق والفجور فإنهم لا يهدؤون حتى تكون مثلهم وصدق من قال ودت الزانية ودت الزانية أن النساء كلهن زواني خامسا مجاهدة النفس ومحاسبتها وهل أنت مستعد للموت أم لا سادسا أتبع السيئة الحسنة تمحها أتبع السيئة الحسنة تمحها وكلما وقعت بذنب أو معصية أكثر من فعل الخيرات تصدق أطعم المساكين صل ركعتين أحسن إلى الوالدين احرص على كل خير فإن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها سابعا تب كلما وقعت بذنب أو معصية وإياك إياك والملل من التوبة إياك إياك والملل من التوبة ولو تبت من الذنب الواحد ألف مرة واحذر من ضعف النفس وحي للشيطان فربما يحدثك أنك منافق أو أنك مخادع أنك منافق أو مخادع لله بكثرة توباتك والمهم أن تكون صادقا في التوبة والندم والإقلاع وكلما رجعت للذنب بضعف النفس ارجع للتوبة قال الإمام النووي باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة وأنصحك بقراءة كتاب التوبة في صحيح مسلم لترى الأحاديث في عظم رحمة الله وفرحته بتوبة عبده وهو غني عني وعنك وعن العالمين جميعا لكن إياك إياك إياك, إياك, إياك والاغترار بسعه رحمة الله إياك والاغترار بزعة رحمة الله مع الإصرار على المعاصي واعلم أن الله شديد العذاب كما أنه غفور رحيم فالخلاصة اكثر من الاستغفار والتوبة واعلم ان خير البشر حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه انه كان يستغفر الله في اليوم سبعين مرة وفي رواية مئة مرة فكيف بي وبك ايها الحبيب على كثرة ذنوبنا وضعف نفوسنا فيا ايها المحب فيا ايها الاخوة ايتها الاخوات لنكثر من التوبة مهما تكرر الذنب لنكثر من التوبة مهما تكرر الذنب ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل الذي تكرر, الذنب الذي تكرر منه الذنب فكرر التوبة قال الله له علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي غفرت لعبدي غفرت لعبدي فليعمل ما شاء والحديث متفق عليه وعن عقبة بن عامر أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب قال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال فيعود في فيذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه ولا يمل الله حتى تملوا أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني في الكبير وقال في المجمع إسناده حسن فيا أخي الكريم إياك وإهمال التوبة مهما كانت معاصيك والمهم أن تكون جادا في التوبة صادقا فيها فأغلق الباب أغلق أبواب الشيطان وسد المنافذ وفعل الأسباب وستجد أثر ذلك على قلبك حفظك الله ورعاك من كل سوء وأعانك ووفقك للتوبة النصوح أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخ الغالية لست بعيدة وإنك قريب جدا إن السعادة والراحة في الاستقامة وأنت قريب منها المهم أن يكون عندك العزم والهم الصادق قارب القيم في الفوائد اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب انتهى كلامه فيا أيها المحب ارجع إلى فطرتك وإلى الخير في نفسك ستجد أنك قريب من الهداية والهداية قريبة منك فإذا استقام على الهداية ركبنا يخضر فوق هضابنا الإقدام وترف أغصان السعادة فوقنا وتزول من اصطاعنا الأسقام إن الدنيا بأموالها ومناصبها وقصورها لا تستاهل قطرة, لا تستاهل قطرة دمع منك حتى ولا هم أو زفرة من زفراتك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما كما عند الترمذي والله عز وجل يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب فيا أيها المحب إن نفسك غاليه وربما اليوم أو غدا أو بعد غد قالوا مات فلان والموت حق ولكن شتان بين من مات على صلاح وهداية وبين من مات على فسق وغواية فإياك والغفلة وطول الأمل والاغترار بالصحة فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر ربما تضحك وتسعد وتنام مسرورا وقد لا تصبح يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا فيا أيها الأخ ويا أيتها الأخت بادر إلى الفضائل وسارع إلى الصفات الحميدة والأفعال الجميلة وكل ذلك بالإيمان الصادق بالله عز وجل نسال الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا جميعا وأن يجعلنا من الصادقين الصالحين المصلحين اللهم تب علينا توبة صادقة نصوحا اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك نشهد أن لا إله إلا أنت صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ما هي الخطة والبرنامج المثلى أو الطريق المثلى في دعوة الشباب الذين في الكلمة هذه أصبحت الرياضة الهم الأكبر مع حبهم للدين طبعا رسم البرنامج والخطة يطول. لمثل هؤلاء ولكن هو فقه يؤتيه الله عز وجل من شاء وهي الحكمة يؤتيها الله عز وجل من شاء ولكني أقول للأحبة وللشباب الصالحين رفقا رفقا بإخوانكم رفقا بإخوانكم فربما كنتم يوم من الأيام أمثالهم وربما سرتم في يوم من الأيام على طريقهم فهوينا عليهم وكلمة طيبة وإرشادا مرة بشريط ومرة بكلمة ومرة برحلة ومرة بغير ذلك ستجد أنهم بدأوا الطريق وعرفوه المهم أن تسأل رب هذا القلب الله عز وجل قلبك وقلب أخيك أن يكون لنا صلة بالله سبحانه وتعالى إذن فليس من المناسب أن نأتي لأمثال هؤلاء الشباب الذي تعلقت قلوبهم بالرياضة مثلا فنقطع عليهم الطريق أو نريدهم دماشر أن ينتقلوا من حب الرياضة إلى حب الدين أو من الجلوس في الرياضة والملاعب إلى الجلوس في المساجد والحلق أقول هذا يبدو صعب ولكن علينا أن نكون رفقاء أن نسعى مع إخواننا بتاوده وحكمة وكلمة طيبة وسنجد اثر ذلك معهم لكن من مع المؤسف أنني أسمع كثيرا من بعض الرياضيين ومن بعض الشباب المحبين للرياضة مثلا كلامهم على بعض الشباب الطيبين او انتقاداتهم على بعض الصالحين وقد تكون هذه الانتقادات خاطئة والكثير منها خاطئ إن شاء الله ولكن هناك منها ما هو صواب إذا أردنا أن نقف على العلاج فهناك بعض الانتقادات التي وجه لبعض الصالحين نعم فيها صواب فعلى الصالح أن يراجع نفسه وأن, وأن يعلم عندما يجلس مع هؤلاء أو غيرهم من إخوانه أنه يعلم أن يعلم أنه لا يمثل نفسه فقط وإنما يمثل هذا المنهج وهذه الشريعة التي يدين الله عز وجل بها ومن استعان بالرفق واستعان بالله عز وجل وسأل الله عز وجل أن يعينه على هداية فلان أو أن يهدي فلان والدعاء لا شك أنه ثلاثة أرباع الطريق لكل مسلم واللجاء إلى الله سبحانه وتعالى سيجد الطريق بمشيئة الله ونتمنى أن نحمل هم إيصال الخير لإخواننا يا أحبة يقسم بعض الناس أنه ما سمع يوم من الأيام موعظة ولم يسمع ذكر لله عز وجل لماذا؟ مع ان ما شاء الله تأتي لمدينة لحي من الأحياء ما أكثر الصالحين والخيرين فيها من الشباب والفتيات مسؤولية من هذا الأمر؟ مسؤولية الصالحين والصالحات أمثالكم بارك الله فيكم أن نوصل الخير للناس بقدر ما نستطيع بقدر ما نستطيع إن إهداءك, إن إهداء إهداءك شريطا واحدا لشاب من الشباب ولأخب من إخوانك باي طريقه ربما يفتح الله عز وجل به قلوبا عميا وليس قلبا واحدا وأذكر أن أحد التائبات تقول نزلت من سيارة المدرسة في الطريق وتقول عن نفسها أنها كانت مغرمه جدا في الأغاني خاصة الغربيه وتقول أن حجرتها مليئة بالصور للموسيقيين الغربيين تقول مرة نزلت من سيارة المدرسة وإذا بقدمي ترتضم بشيء قاس فأنظرت إليه فأخذته فإذا به شريط أبيض تقول فوضعته في شنطي في شنطتي غنّ مني أن فيه مادة أي موسيقى غربية تصلح لي تقول فوصلت إلى غرفتي وبعد أيام وأنا أقل في شنطتي وجدت الشريط فأخذته فإذا به موعد عن الموت تقول فانقلب حالي واستمعت للشريط وتغيرت نفسي وعلنت أني على خطأ تقول بعد ذلك فقمت على جميع الأشرط التي عندي فأبدلتها وقمت على جميع الصور فأحرقتها وقد هداني الله عز وجل وأصبحت من الأخوات النشيطات في الدعوة إلى الله عز وجل بسبب الشريط وجدته ملقا على الأرض فلماذا نحرم أنفسنا الخير والدال على الخير كفاعله ولان يهدينا الله بك رجلا واحدا خير, رجل واحد خير لك من حمر النعم الله الله بإيصال الخير للإخوة أو للناس جميعا بقدر ما نستطيع فأنتم شهداء الله في الأرض أيها الأحبة هذه قصة من أحد الإخوة يحب المشاركة فيها لا بأس أن نختم بها يقول أحد أقاربي وقد مات في المستشفى كان رجلا صالحا حافظا لكتاب الله يعمل في هيئة الأمر المعروف النيع المنكر من أهل قيام الليل يقول الطبيب أنه يتكلم أو حينما كان في غيبوبة يقول الطبيب أنه يتكلم وهو في الغيبوبة ولا أعلم ماذا يقول وعندما تثبت الطبيب فإذا به يقرأ القرآن وهو في الانعاش ومات على ذلك نسأل الله عز وجل أن يتقبله عندهم وأن يرحمنا برحمته وأن يحسن خاتمتنا جميعا هو لي ذلك هو عليه ونأسف الإخوة بالإطالة عليهم ولكن حبا لاهم حب لإصال الفائدة، الله عز وجل ينفعنا وإياهم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يوفق. أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11491